تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن فرأيت اللطف الرباني من بدء الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف وسترا وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان ولقد تفكرت في خطايا لو عقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتاويلات فاسدة فصرت إذا دعوت أقول اللهم بحمدك وسترك علي يغفر لي ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي ثم أنا أتقاضى منه مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإيرادات العلم من غير تحقيق عمل به وقد كنت أرجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود فوجدت ابا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عني كيف سترني وأنا أتهتك ويجمعني وأنا أتشتت وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني والله لانادين على نفسي نداء المكشفين معائب الأعداء ولأنوحن نوح الساكلين للأبناء إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطات التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا والله ما التفت قط إلا ووجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني مع تسلط الأعداء ولو عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها هذا فعله معي وهو رب غني عني وهذا فعلي وأنا عبد فقير إليه لا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما ونور قلبي بالفطنة حتى إن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمي فو حسرتاه على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا واحرماني لمقامات الرجال الفطناء يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي وخذلاني عند إقامة الحجه سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك فاغفر لي سالف فعلي